فهذا اليوم هو يوم الأحد الثالث والعشرون من محرم لعام 1436 ونحن في مسجدنا المبارك في دار الحديث بمفرق حبيش أحب أن ننبه على بعض المسائل فأقول وبالله التوفيق سمعنا كلمة للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري مضمونها تناوله للشيخين الفاضلين محمد بن عبد الله الإمام وعبد الرحمن بن مرعي العدني وكلامه في الشيخ الإمام فيما يتعلق بالوثيقة فقد تكلمنا في غير ما مناسبة بما يشفي ويكفي وما يقربنا إلى الله عز وجل وواقع اليمن ذاته جواب كاف عن تلك الوثيقة لكن قال الشيخ إنه قد ثبت لديه أن الشيخ محمد بن عبد الله الإمام جمع الذين كانوا ذهبوا إلى كتاب وأعلمهم أن الحوثيين طلبوا تسليمهم وقال صدقك وهو كذوب أولاً اتصلت بالشيخ الإيمان في هذا اليوم وسألته عن هذا الأمر فقال هذا كذب ما حصل قط ولا استدعيتهم وهم مجموعة من الطلبة هادئون ولم يحصل أن استدعيتهم قط ونفى ذلك نفياً ثاماً فعلى هذا ليعلم الشيخ أن الناقلين إليه غير صادقين وقوله صدقك وهو كذوب كبير والله تقل الله يا شيخ كذوب صيغة مبالغة أي أنه قد ثبث لديك كذبة تلو كذبة تلو كذبة حتى تكافرت فانتقل من كذب ويثب وكاذب إلى كذوب بمعنى أنه تواتر عنه الكذب هل تستحضر الحكايات التي أوصلته إلى صيغة المبالغة ما هكذا تورد يا سعد الإبل وهذه بينك وبينه وبين الله عز وجل الأمر الثاني إن السامع لكلام الشيخ عبيض يعلم أنه مغتاض من الشيخ الإمام بسبب ما حصل في قضية الوفيقة وغضب منه وساءه أتكلم وجرح فيه بسبب الوفيقة ولكني أقول لكم الأمر ليس هكذا الشيخ عبيد ليس براضٍ عنه ولا عن مشائف أهل من قبل الوثيقة ويقول بيتي حرام على الشيخ الإمام يعني عندما جاء إلى الحج ولم يذهب إليه أن بيته حرامٌ عليه استمع في حج عام 1434 ويقول في الحج قبل الماضي كنا في المدينة انا والشيخ الإيمان والشيخ الذمالي والشيخ الصوملي وأظن الشيخ عثمان السالمي كان معنا والتقينا ببعض المشايخ وطلبنا من عرفات وأظن إن لم تكن بذاكرة أن محمد غالب كان معه أن ينسق لنا زيارة إلى الشيخ عبيد الجابري فذهب ورجع وقال الشيخ يعتذر لأنه مريض هذا في النفس ما فيها نحن قادمون من بلد آخر ومشايخ المراكز مراكز أهل السنة ولو كان مريضا إلا يكون مرضا لا تصلح معه الزيارة على كل حال قلنا لعرفات نجعلها عيادة مريض وزيارة حالم فذهب واتصل بي وأنا مع المشايخ وقال لي يقول الشيخ لا تأتوا إليه أنتم ما تقبلون النصيحة الكلام قمه من الآن لا تأتوا إليه أنتم ما تقبلون النصيحة والله يا شيخ نقبل النصيحة لكن التقليد لا لو كنا سنقلد ما, فيش ما هناك داعي أن نطلب العلم إذا كان الإنسان لا بد يكون مقلدا لا داعي لطلب علم يبقى مقلداً متى محتاج إلى مسألة سأل من يعلم وعاش هكذا وغفر أما وقد طلب العلم ويبقى مخزوماً يجرب أنفه هيهات هيهات فعلى هذا نحن بدلنا الذي بوسعنا وأردنا رأب الصادع وكنا نشعر أن شيئا ما في نفسه أردنا أن نتناسى هذا كله بزيارته لكنه واجهنا بهذا فالكلام ليس بسبب الوثيقة الوثيقة في 28 شعبان 1435 نعم 36 36 35 نعم وكلام الشيخ بعد ذلك ونحن في الحج الذي قبله يعني الأمر سابق فعلى هذا بارك الله فيكم ألا سكتنا وكأننا لا ندري بشيء وغضضنا الطرف وقابلناها بالصبر والاحتمال حتى لا يشمت بنا أعداء السنة فهذا لفت نظر إلى أن القضية أكبر من قضية الوثيقة وأن الأمر سابق لذلك بكثير قضية أخرى وهي أنني أقول للشيخ عبيد ولغيره من المشايخ في المملكة أؤكد لكم أن التقارير والأخبار التي تصلكم عن اليمن تفتقد المصداقية والواقعية اقبلها هكذا وستذكر ما أقول لا تستغرب عندما تسمع هذا الكلام عندما تسمع هذا الكلام ستستحضر أسماء الذين ينقلون إليك ولا تتوقع أن يكون كلامي هذا متنزلاً عليه لكنني أؤكد لك أن التقارير التي تصل إليكم تفتقد الصدق والواقعية وما قاله الشيخ عبيد أنه ثبت لديه عن الشيخ الإمام مثال على ذلك وعندما تتنزل منكم عندما تنزل منكم بعض الفتاوى مبنية على التقارير وصلتكم إلى اليمن والله يستغرب طلبة العلم من الكلام الذي ينزل منكم لأن واقعنا يأباه ولا يتفق معه ليس طعنا فيما تفتون به ولكن للتقارير التي تصل منكم نعم بعض الكلام في تحامل كما سمعتم لكن كثير من الأشياء ولا أحب أن أخوها في التفاصيل الأكثر لكن أؤكد لكم أن الأخبار والتقارير التي تصل إليكم من اليمن مظلوطة ويغرر بكم الناقلون والمشكلة أن الله كتب لهم القبول عندكم فنصل إليكم فبدلا من أن تسمعوا منا تملوا علينا إملاءا افعلوا ولا تفعلوا مبنية على التقارير وتأتوننا بكلام غير قابل للنسخ ولا للتبديل قطعا ونحاول إيضاح الأمر لكم وإقناعكم ولكنكم تأبون وتصرون على من بنى لديكم من التقارير الخاطئة أو الكاذبة فلهذا ماذا نفعل؟ ما كتب الله القبول عندكم؟ ما كتب الله لما القبول عندكم؟ فتحكم آذانكم لشباب؟ والقائمون على الدعوة في اليمن لم تلتفتوا إليهم فتحملوا نتيجة أن الكلام الذي تبنون عليه أن الكلام الذي يصدر منكم لا يكون له الصدى الواقعي لأن الناس يقيسونه على الواقع فيجدونه خلاف ذلك فلهذا أقول لكم لا تلتفتوا إلى التقارير التي تصدر إليكم من شباب وتهملوا مشايخ قامت الدعوة على رؤوسهم حملوا همها ليلاً ونهاراً حملوا همها ليلاً ونهاراً نعم ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستجرة نعم انظروا هؤلاء الشباب الذين يقولون إليكم ما هي دعوتهم؟ أين دعوتهم؟ أين ثمرتهم؟ أين جهودهم؟ فأنا ألفت نظركم إلى هذا؟ وبعض الكلام قد لا يُقبل حال غضب حال اقتناع بأمر لكنك ستفهمه يوماً ما وسيظهر لك يوماً ما قضية أخرى تكلم الشيخ عبيد عن الشيخين محمد بن عبد الله الإمام والشيخ عبد الرحمن بن مرعي العدني هذان الشيخان مركزاهما أكبر المراكز يخرج من مركز معظر أكثر من ثلاثمائة خطيب يوم الجمعة وتقول لا يصلح من الذي رب هؤلاء؟ من الذي رب هؤلاء؟ من الذي علمهم؟ كيف وصلوا إلى هذا المستوى؟ إضافة إلى أنهم قائمون بدعوة غزيرة عظيمة جداً فكم من طلبة للعلم تفرقوا في البلدان وثبتوا في بلدان أخرى بلدانهم وغير بلدانهم خرجوا من دار الحديث بمعبر سل الجبال اليمنية والشعاب والوديان والقرى والمدن لتنبيك عن محاضرات الشيخ الإيمان الذي جاب فيها اليمن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا نعم سلعا منذ أن نزل معبر وهو يصول ويجول في جميع المناطق اليمنية إضافة إلى الجهود التي يقوم بها طلابه الشيخ عبد الرحمن العدني كذلك خطباؤه الذين يخرجون من مسجده منهم من يذهب إلى يافع وإلى أبيان وإلى لحج وإلى الظالع وإلى غيرها يتصل بمركزه أكثر من مئة مسجد في عدن ولحج طلب بعقول راشدة وأخلاق وآداب ورفق وليل وهدوء ما عندهم تفوير للناس ولا عندهم أخراج للناس عن واقع الدعوة السلفية ما هم أهل فوضى ولا أهل قلاكل ولا أهل فتن جاء هذا من فراغ؟ جاء هذا من فراد من يعلم هؤلاء إذا كان سبح عبد الرحمن لا يصبح من يعلمهم هو الذي يعلمه هو الذي رباه وتأتي إلى مركزه وهو يعني ماذا ترى الكبار دروسهم مستقلة الأطفال دروسهم مستقلة النساء ربما يزيدون على ألف امرأة داخل دار الحديث بالفيوش هذا ما يعرف ربي هذا مغفل هذا هذا معناه أن التقارير التي عندك خاطئة أعد نظره لكن بعد هذا أقول أنا أسأل الشيخ عبيد الجابري سؤالا مفتوحا لا يحتمل السكوت لابد من جواب عليه نحن في اليمن نحن في اليمن أخبرنا من الذي يصلح أن يرجع إليه أهل السنة في الفتوى في النوازل والقضايا الفقهية ومن الذي يصلح أن يطلب العلم لديه من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب دلنا عليهم أخبرنا منهم علماء أهل السنة الذين يرجع إليهم أهل السنة وأنت في نظرك أنهم يصلحون مراجع لان يطلب العلم عندهم من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب هذا السؤال نطلب جوابه ولكن يعني ماذا الله فيكم نحن بحمد الله عز وجل نعلم بمنزلة مشايخ أهل السنة ونعرف واقعنا فنحن أعرف ببلادنا وعلمينا ومشايخنا ولكن هذا السؤال نطرحه نريح في الجواب عليه من هم الذين يرجع إليهم في اليمن في نظره من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب أكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين